كتاب الله عليكم وأحل لكم ما براء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين وأُحِلَّ لَكُم مَا رَأَيْتَ ذَلِكُم أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْر مُشَافِحِينَ فَمَسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِن هُنَفَاءٍ لَأُجُورَهُنَّ فَرِيضَة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 والله اعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوا ما بأذن أهلهن وآتواهن ما أُديواهن بالمعروف محصنات غير مسافحات وَآتِ النَّذَرَ إِنَّ الْبَيَانَ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا متخذات أَخْدَانٍ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 Allah azafur Rabi, Yüred Allahı libeyinler kem ve yehdiy kem şunun elzizin mi tabl ve yeterb hakim.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 للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فغله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فرّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانات حافظات للغيب بما عفظ الله واللات تخافن شؤه النفع ذو النهجروه في المضادع وضربه فإن أضعنكم فلا تبغوا عليهم شبيلا إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خفتم شطاطا بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا وفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا Va'abdullah ve la teşrıkuh bhişe'ya ve bilal dini işşan ve bizil qurbah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 الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ من فضله فأعتدنا للكافرين عذابا مهينا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 وَإِنْ تَكُ عَشَنَتَيَ ضَاعَفَهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَرُ الرَّسُولَ لَمْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضِ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم شكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جلبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الظَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَظِلُوا السَّبِيلِ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 من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مشمع وراعنا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولم إنهم قالوا سمعنا وأطعنا وسمعنا ونظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولاك إلا عنهم الله ya ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزل ما صدق لما مع كن من قبل أن نطمس وجوها فنردها. فنردها على أذبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا إِنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وكَفَى بِهِ إثما مبينا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَئِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيْلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهِ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 فَقَدْ آتَينَا آل إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْعِكْمَةَ وَآتَينَا مُلْكًا عظيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَأَبْجَهَنَّ مَسْعِيرًا إن الذين كفروا بآياتنا سنفنصليهم نارا كلما نضدت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما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 إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسول وأولي الأمر منكم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 دون عن كشف دودا فكيف اذا اصابتكم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثُمَّ جَاءُوا كَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أردنا إلا الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قولاً بليغاً وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ فلو أنهم اضلّم أنفسهم جاءوا كفّ استغفر الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب رحيم فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموا كفيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ثم لا يجدوا في أنفسهم مما قضيت ويسلموا تسليما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 فإذا لآتيناهم من لجنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مشتقيما مَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ رَحِشْنَا أُلَائِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَا بِاللَّهِ عَلِيمًا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا فانفروا فبات انفروا جميعا وان منكم لمن لا يبطئن فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَغْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَنْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَتْ يا ليتني كنت معهم، يا ليتني كنت معهم، فأفوز فوزا عظيما. فاللقاء في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. وَمَن قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلَ أَوْ يُغْلَبْ فَسَوْفَ أَجْرًا عَظِيمًا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 فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِنُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَونَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَمْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ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 أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وَإِن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك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 وأرسلناك للناس رشولا وكفى بالله شهيدا من يطيع الرشول فقد أطاع الله وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظا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 ولو ردوه إلى الرسول وإلى أُولِي الأمر مِنْهُمْ لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا وَنَلْعَبُ إِلَّا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 أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يغلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتعلمون تأخذ منهم أulia حتى يهاجرو، فلا تتأخذ منهم أulia حتى يهاجرو في سبيل الله، فإن تولّف خذوهم وقتلوهم حيث وجدتمهم. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أوجاؤكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم ان قاتلكم او قاتل قومهم ولم شاء الله لسلطهم عليكم فلا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 إلى الفتنة أركش فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم الشلم ويكفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم وقتنهم حيث ثقفهم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 وَمَنْ قَتَلَ مِنَ الْخَطَائِنَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنَ الْوَدِيَّ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَدِيَّ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ إلَّا أَن يَصْدَقُوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبتكم منه وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ سُلِّمَتْ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْهُ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْ لِمُتَتَابِعَينِ تَرْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام ولا تقولوا لمن السلام لستم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 لا يستوي القاعدون من المؤمنين ويرؤل الظرب والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا معد الله الحسنا وفعل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه موفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما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 فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُشْتَرِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ لَا يَسْتَطِيعُونَ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 فَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاضَ مَا كَثِيرًا وَسَعَهُ وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ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 ان الكافرين كانو لكم عدو مبينا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فالتقم قائفه منهم معك وياخذوا اسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت قائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَن تَنفَعُونَّ عَنِ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً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 İnna azelna ilêk el bil Hâq lı taĥkem bîn el Nas bîma arak Allah fala tekel el Xaînîn xüsîm aştaufir إن الله كان غفورا رحيما فلا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما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 هؤم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فما يجادل الله عنهم؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ فمن يعمل سوءا أو يظنب نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا بَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ مَا رَحِمَتْهُ لَهَمَّ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 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَنْفَ أَجْرًا عَظِيمًا فَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ اتَّوَلَّوْا مِن جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا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 وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَأَلَا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يَهْدِينَنَّهُمْ وَلَا أَمْرَنَهُمْ فَلَيُبَدِّلَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ فَلَيُبَدِّلَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأَمْرَنَهُمْ فَنُغَيِّرَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّقِ ويأتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولائك مأوى لهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا.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 Leyse biamaniyim ve la amani ahl al-kitab. Men yamal şu ayjuzbii ve la yajd lehu min duni allahi فَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُم مِن فَاعِلَائِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا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 فَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُوا لَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ وَتَرْغَبُنَّ أَن تَكِحُوهُ النَّوَالِمُشْتَوَعَفِينَ مِنَ الْمِلْدَانِ وَأَن تَقُومُ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُونَ مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا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 فَإِنْ تُحْسِنْ وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وَإِن يَتَفَرَّقُونَ إِلَّا لِأَن كَانَ مِن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا فَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فَلَقَدْ مَصَّنَ الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَاآكُمْ أَن تَتَّقُواْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة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 ولو على أنفسكم أم الوالدين والأقربين إن يكن ونياً أم فقيراً فالله أولى بهما فلا ve in telbuu a turgu fu inna Allaha kan bima tamaloun khabira ya نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل فَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ وَنَوَى ابْعِيدًا İnna ladin âmanu, thumma kafarou, thumma âmanu, thumma kafarou, thumma zdadu kifra. Lâm yekunillâhu liyâfir lâhum. Thumma zdadu kifra.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 Velayi yâzâl Allahül Kafirîn, Âl Mûminîn Allah ve hu إلى الصلاة قاموا كشى لا يراءون الناس ولا يذكرون الله ولا يذكرون الله إلا قليلا يذبذبين بين ذلك Lâ ilâhe ve men yuğlilillâhi falan yâ entent ta'khudhu al-kafirin awliya'a am dun il-minin aturiduna an taj'aluna fi